بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم بحاميم تخوين دريتوا خوازانات ربواتاكي هنا نخوار ويأم قرآن للايان خواي بالا دستي كار دروستاوياه إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين. بأجمان لأسماك كانوا زويدا تندهب الجهب وبأوردارا. وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون. ولا درس كردني خط عنده لبراني بلاود ابنه.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 ولا زيوازي شو روش ولو باراني كخوال آسمان ودي بارانيد كهوي رزق روزيه كبهوي وزوی زندودكاتو ولا قراني با يكان بو کساني كتيدگن تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ئەمانە اما خوان گکان اخوان دی خوینی نو بوت قسە و درستی دوای دو خوا و با وردهینن ویل لکل افاک اثیم سزا ولنا چون بو هم دروز گوناهبار، گناه بار يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم كبلج كاني خواد بيستيد بوي دخوين ريتوا لپاشان لسر كافري بردواما چون كخوب زلزانا علايهار ني بيستوا ده مجده پيب دب سزايا چي سخد وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوَا أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَهَرْ كَاتِشْتَيْقْ لَبَلْقَ كَانْ مَنْ آغَادَارْ بَيَدْ بَقَالْتَيْ دَقْرِي أَوَانَسَ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا متخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. لا دوايا nor agri دوا زخة hit sudia championa gane away وسذاي تشزور غوريه امبو هيا هذا هدا والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم ام قرانه يرنمونيا واواني بباورا بايه بلكان فوردغاريان بووانه يا سذاي فر ازاري سخط الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون خوا أوزاتي درياي بورامهنا ون تاب فرماني خوا كشتيتي ايداب قرر وتاهندي لبخششي خوا بهر ببن وبو اوي سفاسي بكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وأويل آسمان كانوا زويدا هيا بو ايوي جيربار کردوا همويل لائن خواوايا بيگومان لوشتان دا تنبلغه بو کسان بيربکنوا قل للذين آمنوا يغفول للذين لا يرجون أيام الله يجدقومم بما كانوا يكسبون من عاملَ صال فلنفسه ومن اساء افعلها ثم الى ربكم ترجعون هر كسي اتساكي كرد او قازان زكي بو خويتي و هر كسي خرافه كرد او زيانكي بو بولاي پروردگار تندگارين رينوا و لقد بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين سوين بخوا بيغمان بنوي إسرائيل من بخشي فيامو <تصفيق> حكمراني وبيغمبل آيتي وروزي من دان لشتحلالو پاككان ورز من دان بسر جهانيان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 و بەڵگەڕوونەکانمان پێدان لەبارەی شەریعەتەوە جا جیاواز نەبوون لە نێو خۆیاندا دوای ئەوە نەبێت زانستیان بۆ هات لەبەر دوژمنایەتی و نیوان نێوان خۆیان بێگومان پەروەردگارت لە ڕۆژی هەستانەوەدا لە نێوانیاندا دادوەری دەکات لەو شتانەی جیاوازیان تێدا دەكرد مجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون لباشان تو من خستسر شريعتك لباري آينا و تو شوين يبكوا و شوين هواو آرزوی آوانمك و إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بَيْغُمَانْ أَوَانَ لِلَيَانْ خواه وَهِدْ سُوْدِيَكِتْ پَيْنَا گِيَنَنْ وَبَرْعَسْتِي دوستو پشتواني هن دي دوستو پارس کارانا هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة لقوم يوقنون. أم قرآن بناء بمردمان ورنماني ومهرباني بقلك باور بهيزانها. أم حسب الذين نجت رحوس سيئات أن كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم أحياهم وماماتهم ساء ما يحقون آية <تصفيق> أوانك خراب كانيان كردو وجمان دبن إما أوان دادنين بوایان هێناوە و چکەکانیان کردووە وەکو یەک ژیانیان و مردان ئای چەند خراب دادوەری دەکەن و الله السماوات والأبضحققّ بالحق توجزز كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخوا ئاسمانەکان و زەوی حق ڕاستی دروست کردووە بۆ ئەوەی هەموو کەسێک پاداش بدرێتەوە وجويري اوي كردويتي واوان هيست تمیان لناكرت افر من اتخذ الهه هواه واضلله الله على علم وختم على سمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا ئاخۆ آخو بینیو او کسی هواو آرزوی خوی کردو تا پرستراوی خوی خواش بزانایی گمرای کرد و موری ناو بسر جویو و پردیده و پر داو بسر چاویده دی دیگا خوا چه رنمونی دکاد دی بوچی بیر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 وَأَوَانَ بَوْقْسَانَهِ الزَّانِيَارِيَا النِّيَا تَنْهَا قُمَانْدَبًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَا تِمَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَكَاتِي بَخْوِيَنْدْرِيَتَوَ بَسَّرِيَانْدَابَ هیز بلگه چیان نیا زگا اوکادلین باو باپیران ما زندوب کنوا اگر ایو دكن قل الله يحییكم ثم يمیتكم ثم يجمعكم الى يوم القیامة لا ریب فيه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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَبُأُخْوَيَ مُلْقِ دَارِةِ أَسْمَانَ كَانُوا زَبِي أَوْ رُّجَي قِيَامَةَ هَلْدَسْتِي لَوْ رُجَدَ بَطَالْخُوَازَ كَانْ خَسَارَدْ مَنْدٍ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِت اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هموجل د دبنيكم الملك وملك وتوان بصر أجنادا. هموجل يا باندكري بولاي برا وكي. أم روس زاو باداش ددريانوا. بجوارق وكر دواني كذا تانكر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إن كننا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما فراء كمانة براس تيل سرتان دواء براس تي إما وخي نسيمان توا وينما قرت وأوي كأي ود تانكرد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوز المبين زا اواني بروايا هنا ووطاككانيان كردوا اوو پر وردگاريان دانخاتنا ومهرباني خويةوا اوو سر كوتني اشكرا واما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واواني بروابون پی اندالن آخو بالگکانی ایمتان بسدرد نداخو اندرا ایوا که تی خو تان باگوردازانی و ای و جله باربون. و اذا قیل این الله حق و الساعة تلا ریب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين وهر كاتبو بجمان باقمان بالين إخواراستا وروج دوائيه جماني تدانيا دتان ودنازان روج دوائي تيا دبين ودلنيانين وَبَذَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَهْزِئُونَ وَذَرْدَكَ وَيَبُوَيَنْ أَوْ خُرَابَانِيكَ كَرْدُوِيَنَا وَدَوْرِيَنْ دَدَاتْ تَوَلَيْ أَوَيْقَالْتَيَنْ وقيل الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نسيتم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لكم من الناصرين. تان دو بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون أمل برأوية بيقمان إي وبالقكان إخواتان بقالت دانابو وجياني دنيا فريو دان زا أمرو لو دو والرجل نادر ينداوي اللي يبردنيش بكن. فللله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. زاهمو سفاسوستايش بأخوي بردجاري أسمان كانوا زويو بردجاري دهانيان. وله الكبريا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ودى صلاتوا قوري تنهابوا أوا لهموا آسمان كانوا زبيدا وهر أوزالي كار